من <متحدث> الله مع الذين تقوى الذين هم محقين. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعذبون.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 في هذا اليوم العام あ。 ¡Gracias! ليست على سبيل الجنال <تصفيق> We got اتت النبي ادا بشريعه كما هو النبي عليه الصلاه والسلام ¡Gracias!